انا الصديق اللي يطحت شالك لا دنياك والو اكتبك انا يمينك شالدني في شمالك يمنا بلا يسوات من تعسى الدنيا هوى جيس وهوال ماني من الليل اغتنى ما وفى لك لو لك عليهم من ما ناي صديقك كان وقتك صفالك انا صديقك لا فيك الاحوال خذني عصا موسى اذا لمسح لك بحور القهر قولي وفعال فلك عسى الله يسعد اليوم فلك فلك عقب صمى الدهر عيدي شوال ما لك يجي في خاطرك يوهي بالك إنك تغيب ولا تجي لي على البال أهلا لا تفكر أنت في مثل ذلك ان تخلع عن كلا والزمن طال ما قولنا يا عام مالي وما لك متى ارخص ولا تذني المال اسمع جوابي قبل ما اسمع سؤالك خرج حدود التغطية وارسل رسال على محيط السال فحط aj ke raj le kya ne majit khayal aj ke raj le kya ne majit khayal aliya shah zaman fi wasarak تمدن النخوة على وصلك حبال أنا عمى عين العدو لا نوالك أنولر قبل ما روحك بينك وبين الشمس شجرة تضلالك مال الشجر قيمة إذا مالك تسامني يا الظلمى على صدرها لال مني ولا تدع ولا ظلال عيالك خطوى الخوي سوى فني عمال مني وعيال ماني ولا غلاء عيالك خطوة الخوي أسوى بني عمي وعيال خطوة الخوي أسوى بني عمي وعيال أنا الصديق لي الياطف تشالك لا ما تك دنيا كرا الوقت بك في شمالك يمنا بلا يسلط ترى حالاها